قل ابقوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتيَنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار 110. هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أن عمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدي وإياه يفرّهون وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع 112. أتأمرون الناس بالبر وتنشون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 113. أفلا تعقلون 114. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.